ثبت يدى أبي لهب وكب ما أغنى عنه ماله وما كسبه فيصلانا فتلهب وامراه نوح من ناله الحطب في جيدها حبل من مسد